هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تغفكون وإن فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار النهار في الليل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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكفرون بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَاقِبًا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتنون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله, وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزم إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك مجزي كل كافور، وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر.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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتًا وَلاَ يزيد الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ فُرْقَاآئَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى